خير ايام الفتايه هم النفع واصطناع الخير ابقى ما صنع ما ينال من خير بالشر ولا يحصد الزارع الا ما زرع خير ايام الفتايه هم النفع واصطناع الخير ابقى كل الدهر يومان واحدا ربما ضاق الفتى ثم تسع قد من الدون الذي دارت به واسل عما بان منها وانقطع انما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه وداع فرضا لل ظالمه وتبع الحق <تصفيق> فنعما المتبى في رؤيا الفتايا منفذ للتقيع عقيبه محموده والتقيل محظ من كان ورع وقنوع المرء يحمي عرضه فالقري راج عين لا من قنع انما الدنيا على ما جوبلت جيفه نحن عليها نستقر فاسد امان كن افهوا وصل المر واخذ دنيا غدا تسرعه فباي العيش فيها ينتفع وارى كل مقيم زائلا وارى كل اتصال منقطع يسرع الدهر رجالا تره كذا صار ع الدهر سر غير ايام الفتيا منفع واصطناع الخير ابقا صنع ما ينال خير بالشرب ولا تفسد سارع الا ما جرى غير ايام الفتيا منفع astinaa alkhair abqana sana